وَوتَرَشَّم سَإِذاَا طلَع التَّزَوعَكه فِهِم ذا ت اليَمينِ وَإِذاَا غََبَ التَقْضُهُم دا تَ الشمال وَهُمْ فيِي فَجوَة مِنْهُ ذِكَ مِن آيات الل آ مَ يَهْدِ اللههُ فَهُوَ الْمُهتَدِ وَمَ يُظل الْفَلا تَجدَ لَهُ وَ لِيَمشدَا